وَثِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِّحَتَ بُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنتها الا ياتكم رسل منكم يتلون عليكم الا ياتكم رسل منكم يتلون عليكم بِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الكافرين.